عشر الوصايا للشاعر حمد البريدي أبي يا قول اسمع شر وصا ينقاد من شراره من تجرب الدنيا وجرد ما هلك لقا بها الاراح عجبل مراما الا ولع طب النبى في يملك حافظ عقله ولا تنقص عياره لا تغض عنك لا تكلم عطا على جوا وجد وجا والثاني من جاك زبن ونصك قل لا احرصت دارك تصير داره وان صاحب عنك فعلا تكون وجهك ازعم على كف غرام والثالث أخوتها لطيب تغنك ولا ضعف نر وابع خسارة ومن يضحك بوجهك وهو ما يدع نصرك با يدك اقنع بنصرك لا تعاود مساره لا تومي بنفسك بدرب المهليك مشيان على الرجال كون انكساره والخامس خبرك وانا ما ما ينفع كذر اللعب والدوار يلا ضربك ما جلسك يوم انتاتك خللت خوني دول يدير مداره والسادس عرفك اللي يا سافر معه وتعارف ما كره حراره أما في قلبي ما ماشي فاعسر راك يا متك ويحك على كبل كتمانه ترى وترا افشى السر لا الاخر فجر ما هو يحب جارة جارك عطر روحك وما تملك يديك ركز له الله وشبه المنارة والتاسع لو يغلط بحقك أخيك فاذهب شاحة مربع مع الناس كارة علم تارة علمك وطارين طارين فالكبه لو كان مالا جدارا والعاشرة حب الهوى جعل ما يجيك ونجاك بالطبا وصناه ودارا وداره يا من بك ويوم ويا من عزتلك لا تعال حتى تدارا واللي عن العشر الوصى يا مدد نور دربه ما نراه ترى الصلاه باسه من تندق واللي ما هو صلي حياه خاسره حصريا على شبكه ملامح